أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أو عجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَأْسًا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَاسِطَةً فَذَكُرُوا لَنُفْلِحُنَّ قَالُوا ادّعِ ثَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتَّبَعْنَا بِمَا تَعْبُدُونَ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 فَنَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَانْتَظِرُوا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مومين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 بكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تاكل في أرض الله ولا تمس سوها بسوء فياخذكم عذاب نليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا